adamlara ne çene fırçetilir mesela bu saatte. İnşallah. Programınız işe düdü üsta ve öyendiden inşallah أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Boom. Mm -hmm. Yeah. say Yeah. Yeah. این تین کن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيديهم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 yeah than uh... وان سنكنفساها واخر ليلها واخر جمطحان